الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وعتم التسليم ما زلنا في قول الشيخ رحمه الله عليه في منظومة أصول الفكر في بيان مسألة التكليف وعارض التكليف وتكلمنا في معنى التكليف وأكسامه ولكن نرجي الكلام عن الواجب والمحرم وإلى آخره لأنه سيأتي إن شاء الله وتكلمنا في مسألة مانع التكليف اليوم إن شاء الله نتكلم في أهم باب من أبواب التكليف الشيخ رحمة الله عليه لما قال وكل ما كلفه قد يسرط من أصله أي أصل الأوامر ميسورة فعلها وأصل النهي ميسور أن تتوق وكلنا بأنك إذا قلت بأنني لا أستطيع أن أفعل الشيء هذا الأمر من الشرع أو لا أستطيع أن أترك هذا النهي فالجواب كنا أنت مش قادر لا أنت مش عايز وكلنا الفرق بين مش قادر ومش عايز لأن الشرع بين أن العبد يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك النهي. ده في أصل الشيء في أصل الأمر ثم قال الشيخ هنا وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرأ هذه مسألة تسمى بعوارض التكليف يعني أن هناك عوارض تعترض العبد المكلف هذه العوارض تطرق عليه داخله عليه عند هذه العوارض مع ان الشرع من اصله ميسر لا دا عند العوارض كمان يسر لك اكثر يسر لك اكثر فنخذ هذا الباب وهو باب العوارض وهذا من اهم ابواب التكليف لماذا؟ لأنك إذا فهمت التكليف ولم تفهم عارض التكليف سيحدث عندك إشكالات كبيرة جدا قبل ما نتكلم في إيه هي العوارض وإيه هي أقسام العوارض عند الأصوليين ونبدأ في كل قسم لأن ده ممكن ناخد معنا وقت شوية محاضرة أو اثنين نسأل الله أن يبارك في أعمالنا ويحسن في عملنا ويحسن لنا ختامنا ويتوفنا على ما يضيه جل جلاله هناك فرق بين الحكم وعارض الحكم الحكم وعارض الحكم إذا فهمت الحكم ولم تفهم عارض الحكم تكون جاهلا بالحكم نفسه والحكم نفسه الذي أنت تعرفه قد يضرك لأنك ما فهمت العارض يعني إيه الكلام ده أدرب لك مثال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سريا فقام رجل جنبا وقد شج رأسه دماغ وتفتحت طب دماغ وتفتحت ده هيختسل إزاي؟ فقال هل تجد لي من رخصة؟ في حد عنده رخصة إن أنا ما اختسلش أنا دلوقتي أي على جنابه وإدماغ لي الصين افتحها نصين إزاي؟ فقالوا لا نجد لك من رخصة إلا أن تغتسل فاغتسل فمات اختسل فمات فلما رجعوا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فقال النبي كم كلمة أولا دعا عليهم على اللقفتو قال قتلوه قتلهم الله اثنين ألا سألوا إذ لم يعلموا ثلاثة إنما شفاء العي السؤال يبقى أول حاجة خد بالك دعاء قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العيل العيل هو الجهل السؤال يبقى كان ينبغي أن, أن يسألوا طب السؤال هنا لكل واحد هل لما قالوا له اغتسل ما عندهمش دليل وحكم هيا عبد الرحمن عندهم وإن كنتم جنبا فطهروا يبقى كان في حكم عندهم صح الكلام يبقى معنى ذلك ان عندهم حكم لا يقبر الله صلاة بغيره طهور يبقى هم ما قفتوا بايه بحكم لكن الحكم ده هو الاصل لكن دلوقتي احنا عندنا عارض ان الرجل ده ده نجو مفتوح نصين يبقى ده اسمه عارض للحكم فمشا ينفع يختسل صحيح الى كلام هم ما قفتوا باصل الايه باصل الحكم اسمع الكلام لما أفتوه بأصل الحكم ولم يعرفوا عارض الحكم النبي عليه السلام داع عليه قتلوه قتلهم الله وقال إنما شفاء العي الجهل مع معين عندهم أفتوا بحكم أفتوا بعلم وإن كنتم جنوبا فتطهروا فما هو إنما شفاء العي السؤال لماذا هنا قال سماه جهلا لعدم علمهم بعارض الحكم صح الكلام يبقى أنت ممكن يكون عندك حكم قال رسول الله وإلى آخره افعل قال رسول الله لا, لا لا فعل يبقى ده اسمه الحكم لكن لازم تفهم أن في عرض وجد العرض ده قد يمنع أصل الحكم العارض بك بيمنع انك تفتي باصل الحكم منفعش وهو ده بقى اسمه الفهم في العلم يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لولا ان قومك حدثاء وعهد باسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد ابراهيم انت عارف الجزئية اللي اسمها حجر اسماعيل دي دين للكعبة فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان ايه أن يدخلها يعني يوصع يهدم الجانب ده ويوسع ويدخل إيه الجزء ده عشان يوصعها لأن الجزء ده من الكعبة طيب يبقى الحكم الحكم أنه هنا لازم يهدم الجانب وتدخل هذا الجزء ولا لا افهم الكلام ده أنت لو ما فهمتش في المنظومة إلا السلسلة اللي نتكلم فيها ده محضرة أو اثنين أو ما شاء الله يكفيك في علم الأصول حيث حتى يكفيك أنك تفهم يمكن يكون حكم ويمكن يكون عارض للحكم. لكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مع إن الطواف داخل الجزئية دي يبطل الطواف. يعني لو واحد مثلا حبة كده فتك يقول لك الناس كلها الله ثمنك تنا بتلف من وراء ال... البطاري ثمن لف من جوه صح؟ يعني ما جوز حلوة وحتى أسهل كمان. لو عمل كده سبع عشرات حكم الطواف باطل. وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب فلا يتم الطوف إلا بدخول الجزء ذا يبقى حكم دخول الجزء ده كويس جدا يبقى الجزئية دي واجب أنها تدخل في الكعبة يبقى هذا حكمه حكم الوجوب صح الكلام كده؟ لكن النبي عليه الصلاة حصل أمامه عارض حصل أمامه عارض إيه هو العارض؟ إن دلوقتي الكلام ده بعد فتح مكة والمشركين كانوا بيعظموا البيت جدا حتى في كفرهم بيعظموا البيت جدا فلما يخشوا الإسلام مش هيفهموا ولا يدركوا اللي بيعملوا النبي عليه الصلاة واللي بيقولوا النبي عليه الصلاة مش هيدركوا ده لسه باخلين جديد هيشوف البيت بتهد فده مدعاه أن تفتن قلوب بعضهم صح كده؟ يبقى عارض لا لا يبقى فيه هنا عارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا وترك البيت على ما هو عليه صح الكلام مع أن يدخل الجزء ده واجب لكن حصل عارض ما ينفعش يبقى العارض ده هو المانع صح كده؟ يبقى المانع من فعل الشيء تعالى نتكلم مثلا في مسألة حادثة خلينا زي مثلا دلوقتي الخواج مثلا يكفروا واحد بيقول لي فيش حاكم على وجه الأرض مسلم كلهم كفرهم مفهوم الكلام كده؟ طيب خليك معا قلت له لو سلمت ليك ما أنت في حاجات ممكن في باب المجادلة ممكن تستغنى عنها لشيء تاني وممكن الشيء ده في مكان تاني ما تستغنىش عنه تقف عنده في باب المجادلة ممكن شيء تعديه وتروح لشيء تاني خلاص كده لأن الشيء الأولاني الأول ده ممكن سيظل في خصومات وتعود للصبح مش تاخد منه الحق ولا باطل فممكن تعديها لشيء ذلك مثلا ايه اجرب لك مثال او اثنين لما دخل فرعون دخل موسى على فرعون خلاص كده قال وما رب العالمين مين رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون خد بالك من المسألة دي ابن حزم عمل رسالة في في باب المجادلة المناظرة بتاعت موسى وفي العون دي عمل رسالة فيها أولا موسى ألقى بالحجة صح يقول له وما رب العالمين قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين كان على الخصم اللي هو فرعون العون أن ايه ان هو يرد الحجة دي يقول له لا ده مش رب السماوات والأرض وما بينهما بدليل واحدة لأنه ثلاثة لكن فرعون عمل ايه اعرض عن الحجة باسمها حيدة انه ايه بيحيد ذلك كما كنت منه تحيد بتهرب اسمها هروب ابن ثامي يقول لك الهروب من الجواب عن الحجة اقرار بالحجة ولكن جحود لردها لما بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهرب من الجواب لما يهرب من الجواب ده أصلا إقرار بحجتي أنا فيهند الكلام لكن إقرار ضمني وما دارش يقوله خليه معي بقى موسى بيقوله هو بيقوله فرعون بيقوله ما رب العلم قبل رب السماءات الأرض وما بينهم إن كنتم ممكن قال اللي ما حاوله ألا تستمعون شايفين اللي بيقوله موسى سمعين الكلام أهو سمعين طيب يعني ما تجاوب قال خد بالك موسى موقفش صحي كلام؟ موقفش قال إيه اللي لا اللي... تستمعون إيه؟ أنا بقول لك ربكم ورب السنوات الأرض وما بينهم من كنتم ممكنين موقفش لكن عدل لشيء تاني قال ربكم ورب آبائكم الأولي صح كده كلام؟ يبقى هنا موسى موقفش يبقى موسى عدل عليه. لشيء تاني قال ربكم ورب آبائكم الأولي صح كده؟ طيب قال لي لم تنتهي لتكون كنا من المسجنين قال أولو جئتك بشيء مبيل ما وقفش برضو موسى خلاص كده قال فات إن كنت من الصادقين اتفعوا بقى على اليوم ومش عارف إيه وهو إلى آخير قصة الصحراء الشاهد إن موسى عنده عدة حجج مش حجة واحدة صح كده لذلك عند المخاصة لا تذهب لحجة واحدة وإنما هناك حجج لأن ممكن حجة واحدة هتقف فيها أنت والخصم تعود للصبح لكن ممكن تعبل عنها عن شيء أقوى مما مضى طيب خليك معايا هو كلهم يقول لي كلهم كفرة والحكام كفرة وشايف مش عارف اين قلت له طيب ايه رأيك في فرعون في درجات العولة من الجنة ها ولا في فأني درجة من الجنة فرعون ده أكفر الكافرين قلت له أكفر الكافرين هذا الذي قال أن ربكم الأعلى لماذا قال موسى حينما قال قوم موسى لموسى قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا صحي الكلام كده بيقولوا له إيه إحنا أذينا قبل ما تيجي وبعد ما جيت برضه إيه بنتئذي. اسمع الكلام موسى قال لهم ايه قال لهم كلمتين استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين خلاص كيف هذا كلام يبقى موسى اتعامل معاه بايه قال لهم ايه استعينوا بالله واصبروا صحيح كذا كلام كويس جدا ربنا قال إيه لما استعانوا صبروا قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبر صحيح كذا كلام يبقى أنت هنا مش معنى أن أنت بتعدل عن الحجة أنك مقر بيها لا فبيقول لي, لي كلهم كفرة قلت له طيب أنا مش هناقش دلوقتي في ايه في مساله الكفر وحكم الكفر واو هيقول لي قال فلان وقال فلان وقال فلان والوقت مش مش مش هيساعد يعني قلت له موسى قال ايه قال اخرجوا عليه اتزهروا اعملوا علي صورة نخرج مش عارف ليه والكلام ده كله الجواب الاستعين بالله واصبروا طيب المظاهرة والصورة والكلام ده كله ده صبر ولا مضاد للصبر مضاد للصبر قلت له ايه رأيك في كلام موسى في من قال انا ربكم الاعلى وهو فرعاون انا وروا مش نختلف فيه صحيح كده كلام فايه رأيك في قول موسى لما قال لهم استعينوا بالله واصبروا إذا كان في هذا استعينوا بالله واصبروا صحيح ألا يقال في حكام اليوم استعينوا بالله واصبروا وما قال في هذا لا تخرجوا ما قال فيه خرجوا ولا تظهروا ولا أعملوا صورا في هذا أي وقال لليوم لهم تظهروا وعملوا صورة وعملوا كذا وكذا الجواب هذه قرآنها قرآن, ها؟ قرآن. ما تستطيع أن أن تحيد ممكن تقول لي طب ما هدا موسى أقول لك أولئك الذين هاد الله فبهداهم فبهداهم قتده، صحيح الكلام كده؟ ربك أمر النبي عليه الصلاة قال فبهداهم اقتده طيب قادي الآية ممكن يقول لك ايه فبيقول لي بلى ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرًا ضواحا عندكم في من الله فيه برهان مش هنقش برضه في موضوع إيه هو الكفر وإيه معنى كلمة عندكم وإيه معنى من الله وإيه معنى البرهان خلاص كده الكلام كويس جدا لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلن القتال قال لا ما صلىوا عندكم من الله فيه برهان ده اسمه ها الحكم ده اسمه أصل الحكم كويس جدا لو أنت خرجت وتظاهرت وعملت الثورة صح الكلام ممكن تقول لي ثورة في العالم في العالم أو مظهرة في العالم أتت بخير بعد شر خد بالك ده في الاعتبار أنا ما جبت لكش النصوص الشرعية ده اسمه لاعتبار أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يلمل. وده وباسم الاعتبار إنك بتشوف اللي حواليك بيحصل إيه وأنت شايف اللي حواليك وعمل كذا وحصل كذا وما خرجوا من مشكلة إلا دخل في مشاكل صحيح؟ طيب أنت دلوقتي ولا كفر وعن داكن الله في برهان تلو أنا مش هنقشك. في الكفر وعندكم من الله وايه معنى كلمه برهان مش هنخش في دي صح كده كويس بس هنخش في حاجة انت دلوقتي عايز تخرج صح الكلام كويس انت عايز تخرج ليه عشان تزيل منكر صح ولا لا كويس ازاله المنكر دي عشان ايه عشان يحل محلها معروف وخير صح كده كويس هل رأيت ثورة أزالت منكر أو أتت بخير؟ شاور ليه شاور ليه وده اسمه عارب احنا دعونا بكلمه في ايه؟ ما بكلمهش في الحق دلوقتي. بكلمه في ايه؟ في العارب فأنت تريد إزالة منكر إزالة المنكر بمنكر مثله حرام بالإجماع فما بارك إذا كانت إزالة المنكر بمنكر أعظم منه سيبك بس من إيه من اللي في صدرك ده والحمية ومش عارف إيه وازاي كلام ده كله الوقت نتكلم في شرع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر لماذا قال فليصبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الخروج لا يجدي إلا بكل شر ومش هينئلك إلا من منكر إلا إلى منكر أكبر منه ومن شر إلا إلى أشرار أبعاف منه فما بالك إذا كان المنكر سيغير بمثله حرام ما بالك إذا كان المنكر سيغير بمنكر أكبر فابن القيم يقول لك إيه؟ فتغيير المنكر حين إذن منكر تغيير المنكر حين إذن يكون منكر لأن المطلوب إما إزالة المنكر وإما تقليل المنكر واضح ده الكلام؟ إما إزالة وإما تقليل أما إن أنت عايز تزيل منكر وتجيب منكر مثلت أو تجيب منكر أكبر يبقى أنت عملت إيه؟ يبقى دي اسمه عارض عارض للحكم عارض للحكم فإنت دلوقتي عايز تخرج ماشي خليك مع خرجنا كلانا وعايزين نعي الثورة كويس وعايزين نعي المظاهرات ماشي وبعدين القاعدة نفسها مش متفقة القاعدة نفسها ما هذا العارض القاعدة نفسها مش متفقة أصلا يعني علمانيين ومش عارف ايه واهلي بدع ووا الى اخره كل دي طوائف تريد ان تهيمن صحي الكلام كلها تريد ان ان تهيمن ما انت شايف انصار بدو المرض اللي في داعش وداعش بيدور فالصراع بين المقدس واحرار ليبيا بيضربوا في الاثنين مفهوم وجماعه بتوصله بيضربوا في بعض لان مفيش قاعدة متفق عليها اصلا يبقى ده اسمه ايه اسمه عارض الحكم عارض الحكم فحتى لو سلمت لك بكل ما تقول لكن العارض برضه يمنعك انك انك تخرج لانك هتؤدي الى شرور ومن المنتفع في الثورات انت شفت بعينيك المنتفع بالثورات الحراميه والبطاجيه صح كلام ولا لا هم دول المنتفعين لأنه يكون هناك خراب واضح الكلام يبقى أنت بتكلم مش في الحكم نعم تكلم فيه فعارض الحكم فعارض الحكم يبقى العلم بالحكم والجهل بعارض الحكم يؤدي إلى ضرر بالحكم نفسه انتم مش فاكرين في أول موضوع سوريا أول موضوع سوريا قاموا يحصل حاجة وكانت لسه في بدايتها كده محمد حسان ومحمد عبد المقصود وشله الخوارج دي كلها عملوا انعقاد في الاستاد في استاد القاهره واذوا الناس على ان باب الجهاد في سوريا مفتوح باب الجهاد في سوريا مفتوح وناس راحت كتير ازاي سوريا دلوقتي ازاي حاله دلوقتي فهم؟ ايه الحجه بقى بشر كفر بشر مش عارف ايه وده كفر لو سلمت ليك بالحكم لكن في في عوارض في عوارض بالحكم تمنع تطبيق الحكم لذلك إذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعت ما استطعت لذلك لما أمروه أن يغتسل لما شج رأسه ومات عندهم أصل الحكم لكن لما كانوا يجهلون بعارض الحكم قال النبي قتلوه قتلهم الله صحي كرام يبقى دفع المسألة الموضوع مش مبني على حمية أو مبني على مش عارف ايه أو مبني على كذا أو على الموضوع لا يبنى على مثل هذه الحمية و لازم نعمل و نروح و نسوي الموضوع مش كده الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بيّن لك و داخل الحمام تقول ايه و خارج تقول ايه مش هيسيبك في دي مش هيسيبك في دي أبدا فهل في حكم من النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه النوازل الجواب نعم يعني شوف ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا المنطاع لا تلازم بين إن أنا أكره اللي بيعمله وإننا أخرج عليه لأن الخروج عليها يؤدي إلى منكرات أكبر وأعظم ومفاسد أكبر ومفاسد أعظم شيخ الإسلامي تامين لما كان ماشي وبذكره بالقصة دي تاني لما كان ماشي مع بعض تلاميذاته وكان بعض بعض التتريين شربوا خمر لغاية ما باوطينا، وبقى يميل بعضهم على بعض كده واتنيلوا ناموا على الأرض فابن مفلح بيقول لي لشيخ السنة المتهمية ألا ننكر المنكر في ناس تشب خمر ايه صح ولا لا في ناس تشب خمر طب ده منكر ولا لا منكر طب ما تيجي ننكر المنكر لكن شوف المسألة بقى المتهمية اللي هم يقالوا دعهم سيبهم طب سيبهم لي قال إننا إن أنكرنا عليهم تركوا الخمر واستفاقوا ما هو أنت عايز تنكر المنكر عشان إيه عشان تزيل المنكر صح كده الكلام ويحل ما يحل ما عروف. يعني هم عايز يسيبوا الخمرة ويعود يقرأ جزئين مفهوم ده اللي بادي الظاهر لكن ابن ثامية قال له ايه؟ قال الواحد دعه سيبهم قال كيف أتركهم قال إننا إن أنكرنا عليهم تركوا الخمر وقفاقوا تبتنكروا علينا انتم مين ومش عارف ايه وممكن يتروه ولا دول لهم اصلا فإن استفاقوا اعتربوا بطريق المسلمين عملوا بها لجنة واعتربوا التطريقين بها المسلمين وانتهكوا اموال المسلمين واعراض المسلمين اللي جاي ياخدوها واللي راح ياخدوا منه فلوس طب ننكر عليهم ويموتونا ويقوموا واللي رايح واللي جاي ولا يتسبهم يتنيلوا نموا قدوا علي تسبهم صح جدا طب انت سبتهم ليه مع انه بيشربوا خمره ده منكر الفهم بعارض الحكم بالعرض في فلسطين لما ييجي واحد ويعمل عملية اسمها عملية استشهادية هيقتلوا كام مثلا في العملية دي هيقتلوا بتاع واحد أو اثنين من أنجاس اليهود هيقتلوا فيها خمسة أول هيقتلوا فيها عشرة خلاص الكلام؟ كويس أدلته إيه؟ هؤلاء كفراء ما بكلمكش في كفرهم لازم يقتلوا ده اختصار هيتكلم في أصل الحكم أنا مش بكلمك في أصل الحكم إنت بعد حضرتك ما قتلت عشرة من أنجاز اليهود إيه اللي بيحصل؟ ردوا عليا مقابل عشر أنجاز من اليهود آلاف من أطهار المسلمين نساء ورجال دول بيقتلوا وقدمهم آلاف بيتاخدوا وبيوت بتهدم وأطفال بتموت وأطفال بيتموا ويشردوا صح كلام؟ انت عملت ايه بقى انت جيت تزيل منكر انت ما ازلتش منكر لان الامر قائم لكن انت عملت ايه اتيت اتيت بمنكرات على المسلمين اتيت المنكرات على على المسلمين سهل الكلام كده لذلك الامه الاسلاميه مش عايزة تفهم قبل واحدة إيه معنى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. الأمة الإسلامية مش عايز تفهم يعني هي هو الذي كف أيديهم عنكم مش عايزين يفهموها بأننا إذا رجعنا عبادا لله لكف الله عنا المشركين وأذى المشركين ولا وسع أرزاق الناس ولكن المسلمين عايزين يأخذوا كل حاجة بالدراع ويستغلوا عن قضية الكفاية أليس الله بكاف إن الله يدافع عن الذين أمانه مش عايزين يفهموا القضية دي مش عايزين يفهموها ليه لإن أغلبهم جهل بالتوحيد لذلك أصل اللي إحنا فيه ضياع العلم الشرعي أصل يبقى شوف شفت في حال فلسطين ايه اللي بيحصل شفت حال سوريا ايه اللي حصل لما كانوا بيقزوا الناس في سوريا بحجة ايه ان حاكمها كفر فيطلع المغفلين والحمقى والجهلة ده كافر فنقاتلهم بحجة ان احنا لو قتلنا شهداء ففرق بين الحكم وعارض الحكم فقد يكون الحكم واجب او محرم او او الى اخير لكن عارض الحكم قد يمنع هذا الوجوب وقد يمنع هذا المحرم قد يمنع تطبيقه وده اسم الفهم في العلم لما تيجي تتكلم الكلام ده ما تجد من الحمقة الا ايه عباد التواريط عباد اللي مش عارف الامراء عباد الولاء عباد كذا مما تربوا عليه مما تربوا عليه فلا علم ولا عمل وإنما خراب أينما توجهه لا يأتي بخير الخوارج دول كده أينما توجهه لا يأتي بخير يبقى لازم تفهم إن علم الأصول ده مش مجرد إيه هو الحكم الشرعي تعريف 1 2 3 إيه معنى التكليف 1 2 3 إيه الإجماع إيه القياس لا الموضوع أكبر من كده ده معاملة حياة بعمل عمل حياة تطبيق حياة كاملة في بيتك وفي الشارع وفي شغلك ممكن مثلا يحصل حاجة في البيت واتطلقها لكن الطلاق قد يؤدي إلى ضرر أكبر قد يؤدي إلى ضرر أكبر من ضياع الأولاد ومن ضياع الزوجة ومن ضياع كذا ومن ضياع كذا فتعرض أن عن الطلاق إلى الصبر يبقى فيه نمانع حصل عارض يبقى كل شيء ما تستقلش بأصل الحكم اللي عندك مش حصل كذا يبقى لازم كذا لا لازم تنظر الحكم وتنظر ليه؟ لعارض الحكم بالحكم وعارض الحكم تستطيع أنك تستمدد حكمه لذلك القرآن قال الله إيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى قول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه لما تفهم الحكم وعارض الحكم تعرف أمر الاستنباط أي استخراج الحكم نفسه أفهم لذلك أنت بتشوف دلوقتي فتاوى بلاوي صحيح فتاوى بلاوة الفتاة من دول ممكن تخرب بلاد ممكن تخرب بلاد زي فتاوى القرضاوي وغيره وغيره خرب البلاد وخرب الديار بحجة ايه قال الله قال رسوله كذا بحجة انه يعرف الحكم لكن ما عنده عارض الحكم ما عنده عارض الحكم فهم الكلام يبقى احنا كده ايه اول شيء قبل ندخل في العارض مفهوم يبقى نفهم بس ايه اصل الحكم و ايه معنى عرض ايه معنى عرض الحكم كويس العوارض كسمين العوارض كسمين اذكر لك كلا الكسمين ونبدأ ان شاء الله فيها في الاسبوع المقبل العوارض اما ان تكون عوارض ذاتية او عوارض خارجية عوارض ايه ذاتية أو عوارض من الخارج ليس مني أنا عوارض ذاتية كنسيان صافي نسيان صحيح؟ أنا إيه معنى النسيان هو في فرق بين النسيان في الأمر وهي فرق بين النسيان في النهي آه في فرق الخطر هو ده عارض مني أنا كده؟ المرض الجهل معارض الحيض عند النساء ما هو دسمة عوارض ذاتية في عوارض خارجية عوارض خارجية الإكراه عارض ومن الشرع قد يكون هناك عارض يسر لك الشرع أصله يعني السفر انت سفرت ما هو دعارة لأصل الصلاة مفهوم الكلام كده؟ يبقى أنا كده عندي عوارض ذاتية عوارض خارجية خلاص كده الكلام؟ نبقى نتكلم بقى إن شاء الله إيه في العوارض الذاتية ونبدأ بالنسيان النسيان النسيان بقى إيه؟ إن أنت نسيتها لا الموضوع مش كده الموضوع مش كده خالص مفهوم؟ نعرف بقى إيه النسيان وإيه أقسام النسيان ومتى يكون النسيان في الأمر ومتى يكون نسيان في النهي ومتى تي إذا نسيت لابد أن تأتي بالعمل ومتى تي إذا نسيت لا تأتي بالعمل فهم الكلام كذا نذكر ذلك إن شاء الله الجمعة المقبلة والجمعة اللي جا شاء الله في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر والجمعة اللي بعدها إحنا هنا إن شاء الله عز وقدر لنا البقاء نسأل الله أن يرزقنا البقاء على طاعة إذاكم الله خير نسأل الله أن يجعلنا في مزينة حسناتي